بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وداك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال الله اننا سنرجع الينا فلا تق